دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا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 والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب ان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 وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أورقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تذل الظالمين إلا تبارا